بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل التاسع والثمانون من التذكره وعن عبد الله عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم قال زائدة في حديثه لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أمتي أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبيه خرجه الترمذي بمعناه وقال حديث حسن صحيح وفي حديث حذيفة الطويل مرفوعا لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يأتيهم رجل من أهل بيتي تكون الملائكة بين يديه ويظهر الإسلام أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحاشية واحد حسن أبو داود والترمذي وابن ماجه اثنان صحيح أبو داود ثلاثة ضعيف الاسناد عبد الرزاق في المصنف عبد الرزاق في المصنف فيه فيه عمارة جرين متروك أربعة صحيح الترمذي وقال حديث حسن صحيح خمسة سبق تخريج الحديث بالنسبة للأرقام من واحد إلى ثلاثة في الحاشية هي من التسجيل السابق وتابع بعون الله عز وجل وخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال أن يكون بعد نبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حدث فسألنا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن في أمة المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا زيد للشك قلنا وماذاك قال يجيء إليه الرجل فيقول يا مهدي أعطني فيحتي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله قال هذا حديث حسن وذكر أبو نعيم الحافظ من حديث محمد بن الحنفية عن أبيه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله عز وجل في ليلة أو قال في يومين أصل وقع في كتاب الشهاب لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ولا مهدي إلا عيسى بن مريم كما قال قلت فروجه ابن ماجة في سننه قال حدثنا يونس بن عبدالعلى حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثني محمد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا يزداد الأمر إلا شدة فذكر قال ابن ماجة لم يروه إلا الشافعي قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وخواجه أبو الحسين الآجري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن خالد البرضعي في المسجد الحرام حدثنا يونس بن عبدالعلى المصري فذكره فقوله ولا مهدية إلا عيسى يعارض أحاديث هذا الباب فقيل ان هذا الحافظ الجني, الجني هذا مجهول واخترف عليه في إسناده هو اختلف عليه في اسناده قتاده يرويه عن أبان بن صالح عن الحسن عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم برسل مع ضعف أبان وتارة يرويه عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بطوله فهو منفردا به مذهولا عن أبان وهو متروكا عن الحسن ومقاطعا حديث عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في التنوصيص على خروج المهدي من عطرته من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث فالحكم لها دونه قلت ونور ضريحه وذكر أبو الحسن علي بن الفضل المقدسي شيخ من أشياخنا محمد بن خالد الجندي روى عن أبان بن صالح عن الحسن البصري وروى فيه الإمام بن ادريس الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو راوي حديث لا مهدي الا عيسى بن مريم ويعيد وهو راوي حديث لا مهدية إلا عيسى بن مريم أو عيسى بن مريم وهو مجهول وقد وثقه يحيى بن معين روى له ابن ماجه قال ابو الحسن محمد بن الحسين ابن ابراهيم ابن عاصم الأبري السجزي قد تواترت الأخبار واستفادت بكثرة واستفادت بكثرة رواتها عن المصطفى صلى الله وتعالى عليه وسلم يعني المهدي وأنه من أهل بيته وأنه سيملك سبع سنين وأنه يملأ الأرض عدلة في الحاشية واحد حسن الترمذي إثنان اسناده حسن أبو نعيم فيه محمد بن الحنفية وهو صدوق ثلاثا ضعيف الاسناد ابن ماته والحاكم فيه الجندي وهو مجهول وتابع بعون الله عز وجل وأنه يملا الأرض عدلا يخرج مع عيسى عليه السلام فيساعده على قتل الدجال بباب لد بأرض فلسطين وأنه يأم هذه الأمة وعيسى صلوات الله عليه يصلي خلفه في, في طول في من قصته وأمره قلت واحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا مهدية إلا عيسى أي لا مهدية كاملا معصوما إلا عيسى وعلى هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض باب منه في المهدي من أين يخرج؟ وفي علامة خروجه وأنه يبايع مرتين ويقاتل السفياني ويقتله. تقدم من حديث أم سلمة وأبي هريرة أن المهدي يبايع بين الوكن والمقام وظاهر أنه لم يبايع وليس كذلك فإنه رؤية من حديث ابن مسعود وغيره من الصحابة أنه يخرج في آخر الزمان من المغرب الأقصى يمشي النصر بين يديه أربعين ميلا راياته بيض وصفر فيها رقوم فيها اسم الله الأعظم مكتوب فلا تهزم له راية وقيام هذه الروايات وانبعاثها من ساحل البحر بموضع يقال له ماسنة من قبل المغرب فيعقد هذه الروايات مع قوم قد أخذ الله لهم مثاق النصر والظفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهيك حزب الله أنا إن حزب الله هم المفلحون الحديث بطولي وفيه فيأتي الناس من كل جانب ومكان فيبايعونه يومئذ بمكة وهو, وهو بين بين الركن والمقام وهو كاره لهذه المبايعه الثانية بعد البيعة الأولى التي بيعه الناس بالمغرب ثم إن المهدي يقول أيها الناس اخرجوا إلى قلتال عدو الله وعدوكم فيجيبونه ولا يعصون له أمر فيخرج المهدي ومن معه من المسلمين من مكة إلى الشام لمحاربة عروة بن محمد السفياني وكل من معه من كلب ثم يتبدد جيشه ثم يوجد عروة السفياني على على شجرة على بحيرة طبرية والخائب من خاض يومئذ من قتال كلبه ولو بكلمة أو بتكبيرة أو بصيحة فيروى عن حذيفة أنه قال قلت يا رسول الله كيف يحلل بعيد من عند فيروى عن حذيفة أنه قال قلت يا رسول الله كيف يحلوا قتلهم وهم مسلمون موحدون فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما إيمانهم على ردة لأنهم خوارج ويقولون برأيهم إن الخمر حلال ومع ذلك إنهم يحاربون الله قال الله تعالى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 وذكر الحديث وسئتي تمامه وخبر السفياني خروجه عمر بن عبيد في مسنده والله سبحانه وتعالى أعلم فالحاشية واحد الرقوم علامة تعرف بها رواية اثنان سبق تخريجه وروي من حديث معاوية بن أبي سفيان في حديث فيه طول عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال ستفتح بعد جزيرة تسمى بالأندلس فتغلب عليهم أهل الكفر فياخذون من أموالهم وأكثر بلدهم ويصدون نساءهم وأولادهم ويهتكون الأستار ويخربون الديار ويرجع أكثر البلاد فيافي وقفارا وتنجلي, وتنجلي أكثر الناس عن ديارهم وأموالهم فيأخذون أكثر الجزيرة ولا يبقى إلا أقلها ويكون في المغرب الهرج والخوف ويستولي عليهم الجوع والغلاء وتكثر الفتنة ويأكل الناس بعضهم بعضا فعند ذلك يخرج رجل من المغرب الأقصى من أهل فاطمة بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو المهدي القائم في آخر الزمان وهو أول أشرات الساعة قلت كل ما وقع في حديث معاوية هذا فقد شاهدنا بتلك البلاد وعينا معظمه إلا خروج المهدي ويروى من حديث شريك أنه بلغه أنه أنه بلعيد من حديث شريك ان بلغه قبل خروج المهدي أنه قبل خروج المهدي تكسف الشمس في رمضان مرتين والله سبحانه وتعالى أعلم وذكر الدار قطني في سننه قال حدثنا أبو سعيد الأسترخي قال حدثني محمد بن عبد الله بن نوفل حدثنا عبيد بن يعيش حدثنا يونس بن بكير عن عمر بن شمر عن جابر عن محمد بن علي قال إن لمهدينا آيتين لم يكونا منذ خلق الله السماوات والأرض ينكسف القمر لأول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه ولم يكونا منذ خلق الله السماوات والأرض باب ما جاء أن المهدي يملك جبل الديلم والقسطنطينية ويستفتح روميا وأمطاكيا وكنيسة الذهب وبيان قوله سبحانه وتعالى فإذا جاء وعد أولاهما وعيد وبيان قوله سبحانه وتعالى فإذا جاء وعد أولاهما الآية ابن ماجدة عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله عز وجل حتى يملك رجل من أهل بيتي جبل الديلم والقسطنطينية إسناده صحيح وروي من حديث حذيفة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفيه بعد قولي ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ثم إن المهدي ومن معه من المسلمين يأتون إلى مدينة أنطاكيا وهي مدينة عظيمة على البحر فيكبرون عليها ثلاث تكبيرات فيقع سورها من البحر بقدرة الله عز وجل فيقتلون الرجال ويسبون النساء والأطفال وأخذون الأموال ثم يملك المهدي أنطاكيا ويبني فيها في المساجد ويعمر عمارة أهل الإسلام قبل متابعة في الحاشية واحد ضعيف جدا وعلامات الوضع الظاهرة وقد يكون موضوعه دار وفيه عمرو بن شمر نتروك اثنان اسناده ضعيف ابن ماجه في اسناده قيس بن ربيع وهو ضعيف متابع بعون الله عز وجل ثم يسيرون إلى روميا والقسطنطينية وكنيسة الذهب فيقاطحمون القسطنطينية وروميا ويقتلون بها أربعة مئة ألف مقاتل ويفتضون بها سبعين ألف بكر ويستفتحون المدائن والحصون ويأخذون الأموال ويقتلون الرجال ويسبون النساء أو الأطفال ويأتون كنيسة الذهب فيجدون فيها الأموال التي كان المهدي أخذها أول مرة وهذه الأموال هي التي أودع فيها ملك الروم قيصر هنا غزا بيت المقدس فوجد في بيت المقدس هذه الأموال فأخذها واحتملها على سبعين ألف عجلة لا كنيسة الذهب بأسرها كاملة كما أخذها ما نقص منها شيئا فيأخذ المهدي تلك الأموال فيردها إلى بيت المقدس قال حذيفة قل يا رسول الله لقد كان بيت المقدس عند الله عظيمة جسيم الخطر عظيم القدر فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هو من أجل البيوت ابتناه الله لسليمان بن داود عليهم السلام من ذهب وفضة ودر وياقود وزمرود وذلك أن سليمان بن داود صخر الله له الجن فأتوه بالذهب والفضة من المعادن وأتوه بالجواهر والياقود والزمرود من البحار يغوصون كما قال الله تعالى والشياطين كل بناء وغواص وعيد وأتوه بالجواهر والياقون والزمرد من البحار يغوصون كما قال الله تعالى كل بناء وغواص فلما أتوه بهذه الأصناف بناه منها فجعل فيه بلاطة من ذهب وبلاطة من فضة وأعملة من ذهب وأعملة من فضة وزينه بالدر والياقوت والزمرود وسخر الله تعالى له الجن حتى بنوه من هذه الأصناف قال حذيفة فقلت يا رسول الله وكيف أخذت هذه الأشياء من بيت المقدس فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن بني إسرائيل لما عصوا وقتلوا الأنبياء اسلط الله عليهم بخت نصر وهو من المجوس فكان ملكه 700 سنه وهو قوله تعالى فاذا جاء وعد أولاهما فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا, أولي بأس, بعثنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فدخلوا بيت المقدس وقتلوا الرجال وسبعوا النساء والأطفال واخذوا الأموال وجميع ما كان في بيت المقدس من هذه الأصناف واحتملوا على سبعين ألف عجلة حتى أوتعوها أرض بابل وأقاموا يستخدمون بني إسرائيل ويستملكونهم بالخزي والعقاب والنكال مئة عام ثم إن الله عز وجل رحمهم فأوحى الله إلى ملك من ملوك فارس أن يسير إلى المجوس في أرض بابل يستنقذ من بقي من بني إسرائيل فسار إليهم ذلك الملك حتى دخل أرض بابل فاستنقذ ما في أيديهم من بني إسرائيل من أيدي المجوس واستنقذ ذلك الحلي الذي كان في بيت المقدس ورده إليه كما كان أول مرة وقال لهم يا بني إسرائيل إن عدتم إلى المعاصي عدنا عليكم بالسبي والقتل وهو قوله سبحانه وتعالى عثى ربكم أن يعحمكم وإن عدتم عدنا يعني إن عدتم إلى المعاصي عدنا عليكم بالعقوبة فلما رجع بنو إسرائيل إلى بيت المقدس عادوا إلى المعاصي فسلط الله عليهم ملك الروم قيصر وهو قوله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مره كما دخلوه أول مروة وليتبروا ما علوا تتبيرا فغزاهم في البر والبحر فسبقهم وقتلهم وأخذ أموالهم ونساءهم وأخذ حلية جميع بيت المقدس واحتمله على سبعين ألف أعزله حتى أودعه كنيسة الذهب، فهو فيها إلى الآن، حتى يأخذه المهدي ويرده إلى بيت المقدس، ويكون المسلمون ظاهرين على أهل الشرك. على أهل الشرك. فعند ذلك يرسل الله عليهم ملك الروم وهو الخامس من آل رقل على ما تقدم من تمام الحديث، والله سبحانه وتعالى عالم باب ما جاء في فتح القسطنطينية ومن أين تفرح؟ وفتحها علامة الخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه مسلم عن أيه وريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل, حتى ينزل روم بالأعماق أو بدابقه فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين الذين هم إخواننا فيقاتلونهم فيهزم الثلث لا يدوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء أفضل الشهداء عند الله ويفتحوا ويفتح أو ويفتحوا الثلث لا يفتتنون أبدا فيفتحون القسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم وقد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهلكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاء الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال ويسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته وخرج ابن ماجة قال حدثنا علي بن ميمون قال حدثنا يعقوب الحنيني عن كثير بن ابي كثير ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون ادنى مسالح المسلمين ببلاء ثم قال يا علي يا علي يا علي ثم قال يا بني قال إنكم ستقاتلون. ستقاتلون بني الأصفر ويقاتلونهم الذين من بعدكم حتى يخرج إليهم روقة الإسلام أهل الحجاز الذين لا يخافون في الله لومه لائم ثم يفتحون القسطنطينيه بالتسبيح والتكبير فيصيبون قناء ما لم يصيبوا مثلها حتى يقتسموا بالأترسة فيأتي أهتم فيقول إن المسيح قد خرج إلى بلادكم ألا وهي كذبة فالأخذ نادم والترق نادم فالحاشية واحد صحيح مسلم اثنان ضعيف جدا وعلامات الوضع فيه ظاهرة جدا وابن ماجه وفي, سند وفي سنده وفي سنه ابن عبد الله قال عنه ابن حبان روى عن ابيه عن جده نسخة الموضوع لا يمل ذكرها في كتبه هو لدى اسمه كثير وليس كثير بالتصغير وعيد رقم اثنين من الحاشية ضعيف جدا وعلامات الوضع فيه ظاهرة جدا ابن ماجه وفي سنده كثير ابن عبد الله قال عنه ابن حبان رواه عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يمل ذكرها في كتبه وتابع بعون الله عز وجل وخرج مسلما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر قال نعم يا رسول الله قال لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى يغزوها قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألف من بني إسحاق كاذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها قال ثور لا أعلمه قال إلا الذي في البحر ثم يقول الثانية قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم إثنى ضعيف جدا وعلامات الوضع فيه ظاهرة جدا ابن ماجه وتابعه بعون الله عز وجل طبعا الحشية كررتها مروتين ووقفت عند ابن ماجه وتتمتها وفيه وفي سن وفيه سند أو وفي سنده الأصح وفي سنده وليس كما هو المطبوع أمامي كثير بن عبد الله قال عنه ابن حبان روى عن أبيه عن جده نسخة موضوع لا يمل ذكرها في كتبه أتابع بعون الله عز وجل ثم يقولون الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم وعيد من عنده ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبه الآخر ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرجوا لهم فيدخلونها فيغنمون فبينما هم يقاتسمون فبينما هم يقاتسمون الغنائم جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيتركون, فيتركون كل شيء ويرجعهم التلمذي عن أنسهم قال فتح القسطنطينية مع قيام الساعة هكذا رواه منقوفة وقال حديث غريب والقسطنطينية مدينة ترغوم وتفتح عند خروج الدجال والقسطنطينية قد فتحت في زمن بعض أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قلت هو عثمان بن عفان ذكر الطبري في التاريخ له ثم دخلت دخلته سنة 27 ففيها كان فتحه ثم دخلت سنة 27 ففيها كان فتح أفريقيا على يد عبد الله بن أبي سرح، وذلك أن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه لما ولا عمرو بن العاص على عمله بمصر كان لا يعذر احدا إلا عن شكاية وكان عبد الله بن أبي سرح من جند عثمان فامره عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أو فأمره عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه على الجن على الجند ورماه بالرجاد وسروحه إلى أفريقيا. وسغوا معه عبد الله بن نافع بن قيس وعبد الله, عبد الله بن نافع بن الحسين الفهريني فلما فتح عبد الله افريقيا خرج عبد الله وعبد الله إلى الأندلس فأتياها من قبل البحر وكتب عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى من انتبب إلى الأندلس أما بعد فإن القسطنطينية إنما تفتح من قبل الأندلس وإنكم إن افتتحتموها كنتم شركاء في الأذر فيقال إنها فتحت في تلك الأزمان وستفتح مرة أخرى كما في أحاديث هذا الباب والذي قبله وقد قال بعض علمائنا إن حديث أبي هريرة أول الباب يدل على أنها تفتح بالقتال وحديث ابن ماجه يدل على خلاف ذلك مع حديث أبي هريرة والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفانا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين